اننا نحن نحيي الموتى ونتوب ما قدموا واثا رهم اننا نحن نحيي الموتى ونتوب ما قدموا واثا رهم وكل شيء احصيناه في امام مبين وكل شيء